إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَيَسْتَمِعُ لَكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَيُذَلِّلُ لَكُمُ الْأَمْرَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ فَلَا تَسْأَلُ فِيهِ أَخْوَانُكُمْ عزيز حكم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَشْرَكُوا فَقَدْ ضَلُّوا فَقَلِيلًا مَا يَذَّكَّرُونَ وَلَا خَيْرٌ لِّلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِّنَ الشِّرْكِ وَلَمْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا Dan kejadangan Allah, dan Allah mendatangkan kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian يضب الله فعذب مسا في المحيط ولن تبروهم حتى يغضون فإذا ظلوا فأتهم من حس ألوه الله إن الله يحب الصوابين ويرحب المتقين. <تصفيق> وقدم لأنفسكم وادرك الله عنه أنكم يهبون ومشر الأممين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم